فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأتيناه الحكم صبيا وحللنا من ذنبا زكاة وكانت تقيا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 فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثّل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا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 فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ظلار مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم في غفلة وهم لا يؤمنون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 ثمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيَّةٌ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عَتِيَّةٌ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَذِينَ هُمْ أَوَلَّ بِهَا صِلِيَّةٌ وَإِمْ مِنْكُمْ إلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى بِكَ حَتْمًا مَّقْضِيَّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقابا وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا